بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا زحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا بِيهِ مُسْتَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْمِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الْدَاعِ إِلَى شَيْحٍ نُّهُرُ الشعم أذ صالهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراذ منتشر مصعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قانونهم فكذبوا عبدينا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ما أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري لأعيننا ججاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية مهل من متكر فكيف كان عذابي ونبر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من منذكر كذب بعاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزعو فَكَيفَ فَكَانَ عذابي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِر كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ قَالُوا أَئِذَا إِنسًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُع أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ إِنْ دَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٍ سَيَعْلَمُونَ وَذَمَّنِ الْكَذَّابُ أَشِرٍ إِنَّا مُرْزِلُ النَّاقَةِ فِذْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرِ ونبئكم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذاب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 ما شكروا ولقد أنذرهم بخشتنا فتمنوا بالنظر ولقد راودوه عن ضيبيه فقمسنا أعينهم ولقد راودوه عن ضيبيه فقمسنا أعينهم بذوق عذاب ونظر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يستن القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا بآياتنا أكثباركم خير من أولئهم أم لكم براءكم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة مويتهم فَلِلْسَاعَةُ مَعْرِضُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْلَى وَأَمَرُ فَلِلْسَاعَةُ مَعْرِضُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْلَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ظَلَالِهُمْ وَصُعُبٌ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالتصر ولقد أهلتنا أشياعكم فنل متكر وكل شيء فعلوه في الزفر وكل صغير وكبير 111. Inna l-mutaqin fi jennaf innaf innaf innaf innaf innaf innaf innaf